محصله ل عليكم هذا س أ ل يقول من هو الشيخ محمد م ا ن الجامي أ ر ج و من فضيلتكم تحديثنا عنه فقد كثر الكلام حوله, حوله رحمه الله تعالى آ م ي ن رحمه الله واسعه شيخنا و أ س ت ا ذ ن ا العالم الجليل صاحب المنهج الحق الذاب عن ا ل ع ق ي د ة الداعي إ ل ى ا ل س ن ة السائر على منهج علمائنا ا ل أ ف ا ض ل تلميذ الشيخين الشيخ محمد بن إ ب ر ا ه ي م والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله و ا ل ذ ي ن قد أ ث ن ي ا عليه و أ ر س ل ا ه إ ل ى معهد صامته العلمي ليدرس هناك أ ر س ل ه الشيخ محمد بن ابراهيم في الثمانينات ا ل ه ج ر ي ة شيخنا الفاضل قدم في الستينات ا ل ه ج ر ي ة من د و ل ة ا ل ح ب ش ة اسمه محمد أ م ا ن هذا اسم مركب اسمه محمد أ م ا ن ابن علي الجامي رحمه الله تعالى والجامي ن س ب ة إ ل ى ق ب ي ل ة جام ق ب ي ل ة ك ب ي ر ة في إ ث ي و ب ي ا ا ل ح ب ش ة قدم رحمه الله وتتلمذ على المشايخ في الرياض وفي م ك ة على ر أ س ه م الشيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله درس في المعهد العلمي بعد أ ن تخرج من ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة تخرج مع المشايخ الكبار من ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة مع الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ وغيرهم ا ل ش ي خ و من أ ئ م ت ن ا ومشايخنا في عام 1381 طلب من قبل الشيخ محمد ابراهيم و الشيخ بن باز ليدرس في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة عندما أ س س ت ا ل ج ا م ع ة س ن ة احدى و ث م ا و ث ه ل ف فدرس بها ثم كلف بمهام من ك ث ي ر ة منها ا ل د ع و ة في بعض بلاد إ ف ر ي ق ي ا ثم إ د ا ر ة معهد الصومال ثم عاد ليواصل التدريس في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وكان عميدا ل ك ل ي ة الحديث وكان رئيسا لقسم ا ل ع ق ي د ة في الدراسات العليا ب ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وكان مدرسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مجتهدا في ا ل د ع و ة في داخل ا ل م م ل ك ة وخارجها يدعو إ ل ى منهج السلف الصالح يقرر ع ق ي د ة التوحيد فهو عالم جليل ر ح م ة الله عليه ر ح م ة و ا س ع ة وقد درسني ودرس غيري من الدعاه ومن ط ل ب ة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما درسنا في ا ل ك ل ي ة وخرج ا ل أ ج ي ا ل وتتلمذ عليه ا ل آ ل ا ف ولا أ ق و ل المئات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سائرا على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا وكان ب ا ل إ ض ا ف ه الى تدريسه في المسجد النبوي وفي ا ل ج ا م ع ة كان يفتح بيته لطلاب العلم يفيدون منه و أ ن ا ممن درس عليه في بيته هو شيخنا الشيخ حماد ا ل أ ن ص ا ر ي رحمهما الله إ ذ ن هذه سيرته إ ل ى أ ن توفاه الله عز وجل س ن ة 1416 أ ظ ن هذا التاريخ أ ظ ن وكان من آ خ ر ما قال وهو لم يغب كثيرا في المرض لكنه في اليوم ا ل أ خ ي ر أ غ ف ى إ غ ف ا ء ه وعندما أ ف ا ق قال أ ب ل غ سلامي المشايخ و ق و ل لهم ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة هذا من آ خ ر ما سمع منه رحمه الله في س ن ة 1411 و ع ن د م ا حصل غزو الكويت كان موقفه رحمه الله مع موقف علمائنا ت أ ي ي د ولاه ا ل أ م ر في ا ل م م ل ك ة والكويت على صد هذا العدوان بكل ف ر ص ة م ب ا ح ة و م ت ا ح ة وكان وقف مع العلماء في ت أ ي ي د ولاه ا ل أ م ر فيما اتخذوه من إ ج ر ا ء ا ت وكانت له خطب ر ا ئ ع ة في هذا الباب كما هو ش أ ن سائر علمائنا رحم الله من توفي منهم ووفق الباقين لما يحب ويرضى وفي تلك ا ل أ ث ن ا ء ظهرت ح م ل ة م س ع و ر ة وبدا التعيير بهذا اللقب لقب شيخنا الشيخ محمد أ م ا ن بن علي الجامي س ن ة الف واربعمائه و اثني ش ر بسبب ورقه وكتبها محمد سرور زين العابدين وانتشرت وزعم وكذب وافترى على الشيخ كما افترى غيره عندها تلقفها المرجفون في ا ل أ ر ض وتلقفها الحزبيون وتلقفها المخالفون لمنهج السلف الصالح وتلقفها المتحزبون على غير منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وصاروا يرددون هذه ا ل ك ل م ة ا ل ج ا م ي ة كما يردد أ ع د ا ء ا ل س ن ة ل ف ظ ة ا ل و ه ا ب ي ة وهذه ش ن ش ن ة تعرف من أ خ ز م كما قالوا قديما عن أ ه ل ا ل س ن ة من ا ل أ ل ق ا ب التي لقب بها ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ج ه م ي ة أ ه ل ا ل س ن ة وفي هذا الزمان لقب المبتدعه أ ه ل التوحيد ب ا ل و ه ا ب ي ة ن س ب ة إ ل ى المصلح ا ل د ا ع ي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعا الناس إ ل ى إ ح ي ا ء ا ل س ن ة و إ م ا ت ة ا ل ب د ع ة وشيخنا الشيخ محمد أ م ا ن الجامع على منهجه وعلى منهج ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة وعلى منهج ا ل ص ح ا ب ة قبل والتابعين كغيره من علمائنا رحمهم الله ولم ي أ ت ي بجديد غير أ ن مرضى القلوب و ا ل م س ت ا د ي ن في الماء العكر لما وجدوا م ق ا ل ة سرور هذه وافقت هوى في نفوسهم أ خ ذ و ا يلقبون كل من يسير على منهج أ ه ل ا ل س ن ة ب ا ل ج ا م ي ة كل من يدعو لولي ا ل أ م ر ويوالي العلماء و و ل ا ة ا ل أ م و ر ب ا ل ج ا م ي ة كل من يسير على المنهج السلفي يلقبونه ب ا ل ج ا م ي ة لكن نقول لهم لا يضر البحر أ م س ى زاخرا أ ن رمى فيه غلام بحجر ف ا ل ق ا ف ل ة تسير والكلاب تنبح ا ل ق ا ف ل ة تسير على منهج السلف والكلاب تنبح ولا يضر ا ل ذ ب نبح الكلاب لذلك فان شيخنا رحمه الله يزداد حسنات بهذا ا ل أ ذ ى وقد كتبت ر س ا ل ة في م ر ح ل ة الماجستير بعنوان جهود الشيخ محمد أ م ا ن ا بن علي الجامي رحمه الله في ا ل ع ق ي د ة وقد كان لي شرف م ن ا ق ش ة هذه ا ل ر س ا ل ة مع زميلنا الشيخ يوسف السعيد وزميلنا الشيخ صالح ا ل ع ق ي ل ه الذي كان مشرفا على ا ل ر س ا ل ة حتى أ ذ ك ر من ضمن ثناء الشيخ يوسف عليه عندما ناقشنا ا ل ر س ا ل ة هذا العالم الجليل الذي أ و ذ ي من قبل أ ع د ا ء ا ل س ن ة حيا وميتا فلا يتكلم فيه وفي علمائنا ا ل أ ف ا ض ل ا ل آ خ ر ي ن إ ل ا مريض القلب ناقص العقل بعيد عن منهج السلف يريد منا أ ن نسير خلف الخرافات والبدع وخلف التكفيريين والخوارج والذي تزعم هذه ا ل ح م ل ة حاليا طائفتان ط ا ئ ف ة الخوارج ومن نهج نهجهم و ا ل ب غ ا ء و ط ا ئ ف ة ا ل ع ل م ن ة و ا ل ل ب ر ل ة يصفون أ ه ل ا ل س ن ة والسلفيين ومن يسير على منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يلقبونهم بهذا اللقب ولا تستبعد غدا أ ن ي أ يا ت ي احد فيقول ا ل ب ا ز ي ة أ و ا ل ف و ز ا ن ي ة أ و ا ل ع ث ي م ي ن ي ة أ و نحو ذلك من بغضهم ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومشايخنا سئلوا فردوا على, هذه الـ الـ على هذا التشويه الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللوحيدان والشيخ صالح ال ل ش ي خ و كثير من ا ل مشايخ ردوا على هذه ا ل ف ر ي ة وهي شنشنه كما تعلمون تعرف من أ خ ز م جاء طالب يريد الالتحاق ب ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة يوما فسالوه في ا ل م ق ا ب ل ة عن الفرق ا ل ض ا ل ة و ماذا يعرف منها فقال هذا الطالب وهو حافظ لكتاب الله وعليه سيم الخير و ا ل ن ج ا ب ة فقال لا أ ع ر ف إ ل ا ف ر ق ة ا ل ج ا م ي ة ف س أ ل ه آل ا ل أ خ الذي قابله قال ماذا تعرف عن من أ س م ي ت ه م ب ا ل ج ا م ي ة قال لا أ د ر ي غير أ ن أ ح د القضاه كان يحذرنا من ا ل ج ا م ي ة قال هل ق ر أ ت كتبا عنهم قال لا هل وقفت على كتبهم قال لا هل تعرف الشخص الذي لقب بهذا من أ ج ل ه قال لا ثم شرح له عن الشيخ وعن جهوده في ا ل ع ق ي د ة وعن س ي ر ة الشيخ محمد أ م ا ن حتى إ ن هذا الطالب قد بكى و ت أ ث ر ل أ ن ا ل أ خ قال له إ ذ ا وقفت غدا بين يدي الله ولقيت العالم الجليل الشيخ محمد, بن علي محمد امان بن علي الجامي وقال لك ب أ ي كتاب أ م ب أ ي ة س ن ة تعير الناس بلقبي وبقبيلتي فما جوابك عند الله عز وجل فبكى الطالب و ت أ ث ر وقال أ ن أ ط ل ب منك يا شيخ أ ن تزودني بكتب هذا الشيخ و أ ن ا أ س ت غ ف ر الله من كوني كنت كالببغاء اتلقى كلمات من أ ن ا س يذمون أ ه ل ا ل س ن ة أ و ينالون من أ ه ل ا ل س ن ة فهذه خ ل ا ص ة ما وربما يخرج كتاب قريبا إ ن شاء الله تعالى ر ب م ا نقدم له وقد خرجت بعض الرسائل عن شيخنا الشيخ محمد بن علي محمد امال بن علي الجامي رحمه الله و ر ح م ة و ا س ع ة لو ت دققتم فيما يكتب في المواقع ا ل م ش ب و ه ة لوجدتم أ ن الذين يشتغلون بهذا و بتلقيب أ ه ل ا ل س ن ة بهذه ا ل أ ل ق ا ب لا يخرجون عن الفئتين التي ذكرت إ م ا الخوارج إ م ا التكفيريون أ ي ا كانوا إ م ا الحزبيون والمتحزبون الذين يسيرون على غير منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ و من شايعهم أ ي ض ا من العلمانيين و ا ل إ ب ر ا ن ي ي ن هذا هو ما أ ع ت ق د ه تجاه شيخنا رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة وعند الله تجتمع الخصوم